ومن يستطيع أن يجيب عن هذه الأسئلة التي نوجهها وفي الحقيقة لا لسنا محضرين لطرح هذه الأسئلة لأن هذا الشيء جاء فجأة ولكن من يستطيع أن يجيب عن السؤال الأول فله طبعا الإخوة قالونا يعني إذا كان فيه سؤال صعب وسؤال سهل لا أدري الضابط ما هو في صعوب وسؤال لأنه ظهر أن الأسئلة ستكون سهلة درس ألقي البارحة وما في يعني تعقيد أو صعوبة اقترح الإخوة أن يكون هناك سؤالان سهلان يسيران لكل سؤال رسالة من رسالة الإصلاح والسؤال الذي اقترح أن يكون صعبا تكون المكافأة له هو كتاب فقه الأسماء الحسنى من تأليف الشيخ عبدالزاق ابن عبد المحسن البدر طيب حنا نشوف الأسئلة اللي تعلق بالدرس البارحة هل نبدأ بالسؤال الصعب أم السهل نبدأ بالسهل يعني في الدرس البارحة عندما تحدثنا عن حديث الشفاعة قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالذراع يعني بكتف الشافة الكتف كانت تعجب النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أبعد عن الأقذار ولأنها أطيب وأليل أطيب وأليل ففي الحديث قال الصحابي رضي الله عنه وهو أبو غريرة قال فدفع إليه منها الذراع فنهش منها نهشة ما معنى نهش منها نهشة من أخذ منها قطعة منها فقط, فقط, فقط, فقط فضل, فضل بالأسنة مش يعطينا جواب أدق, أدق من, يعطينا من يعطينا تفضل قضم منها, منها قضمة يعني الأجواء متقاربة من, من يعطينا جوابا أدق, أدق طبعا الأجوبة هذه صحيحة في جملتها ولكن نحن نريد ما ذكرناه أمس يعني بالتدقيق من يجيب أخذ منها نصيبا لاش كأنه أخذ منها نصيبا لا يمكن أن يبتلعها كلها أو كلها نعم نهاشا هذه في الرواية هناك رواية بالسين وهناك رواية تنبش هذه اختلاف الرواية وهي صحيحة اللغة في النهس أو النهش هو الأخذ من يواصل تفضل بفمه لا يمكن أن يأخذ منها بفمه بأسنانه يأخذ منها من يجيب إجابة دقيقة طيب انتقلوا لسؤال تفضل أكبر قدر يستطيعني يعني هذا في في إشارة إلى أن الصصم أخذ قطعة كبيرة هذا ليس بصحيح فالأليق أن يأخذ قطعة مناسبة قلنا النهش نغة العربية هو الأخذ بأطراف الأسل هذه العبارة الدقيقة هذه هي العبارة طيب انتقلوا لنا السؤال من هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض مع الدمين تفضل نعم نوح عليه الصلاة والسلام ما هو الدمين كما شئت من كتاب او من سنة او من اجماع كلها مصادر, كلها مصادر بالتشريع. بالتشريع نعم فبعث الله نوحا إلى أهل الأرض. ولكن ما هو الدليل يعني هذا تفصيل جيد ولكن الدليل على أنه أول رسول إن باعث الله إلى أهل الأهل واصل واصل نعم؟, نعم الآية فيها إثبات الرسالة لنوح عليه وسلم فيها إثبات أنه أول رسول لأن بعض المؤلخين يقولون بأن أولا يعني يقولون بأن إدريس عليه الصلاة والسلام هذا نشور في كتب التاريخ كان قبل نوح عليه الصلاة والسلام فيقيل بأن إدريس كان رسولا من رسول الله فهذا يقتضي أن يكون قبل نوح عليه الصلاة والسلام نعم, نعم حديث نعم إذن الحديث <تصفيق> الذي استدل به وهذا الحديث اعتمد عليه رحمه الله في اعتمد عليه في رد قول من قال بأن إدريس عليه الصلاة والسلام كان قبل نوح وهو الحديث الذي نكرناه أمس فارحة فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا فاشفع لنا الى رب اذا تفضل الرساله يعني سؤال اول السؤال للسؤال الثالث اللي هو سؤال صعب ما ادري اذا كان نربطوه بشيء الذي ذكرناه أمس أو بشيء آخر متعلق بيه رح يكون أحسن طيب السؤال الثاني ما معنى قوله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وَيَكُونَ الرسول عَلَيْكُمْ شَهِيدًا فضل نعم أنا سألت عن, عن معنى الآية بأكملها ليس فقط لفظ الوسط وكذلك جعلناكم أمة وسطا ما معنى الوسط ثم لتكونوا شهداء على الناس عشق للأخير تكون أنت حزت, حزت رسالة, رسالة؟ داء هذه لغيرك تفضل, تفضل. ما معنى تفضل. الآية تفضل. أي عدلا تفضل. خير نعم نعم وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا طيب الجواب صحيح والحمد لله تفضل الرسالة تفضل الأخ إذن نبي صلى على أمته بالصدق وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله وهو أصله الصحيحين أنه يؤتى بنوح عليه الصلاة والسلام يوم القيامة فيقال له هل بلغت فيقول نعم فيؤتى بقومه فيقال لهم هل بلغكم فيقولون ما جاءنا من نذير وما بلغنا من أحد فيقال لنوح عليه الصلاة والسلام هل تجد من يشهد لك بالبلاغ فيقول نعم فيقال من فيقول محمد وأمته فيؤتى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيشهدون لنوح عليه الصلاة والسلام بالبلاغ فيقال لهم من أين علمتم ذلك فيقول إن محمد صلى الله عليه وسلم قد أخبارنا أن رسل الله وأنبياءه قد بلغوا أقوامه فحينئذ يشهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدق هذا معنى قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسط أي أمة عدولا خيارا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فأنتم تشهدون على الناس يوم القيامة بأن أنبياءهم ورسولهم قد بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة والرسول صلى الله عليه وسلم يشهد عليكم بالصدق يشهد عليكم بالصدق طبعا العلماء يقولون بأن هذا يعني بأن الحكمة من تأخير هذه الأمة هي الشهادة لمن سبقها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح نحن الآخرون يعني مجيئا الأولون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا يعني اليهود المصارى أوتوا الكتاب قبلنا ولكن نحن الآخرون مجيئا وظهورا السابقون إلى الجنة يوم القيامة والحكمة من تأخير هذه الأمة أن تشهد على من سابق من الأمم لأن المتأخر يمكن أن يشهد على المتقدم الشهادة لا تكون إلا بعلم قال الله سبحانه وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون فهذا يعني الحكمة من تأخير أمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الشهادة على الأمم السابقة كذلك من جملة الحكمة التي من أجلها أخرت أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضاعف لها الأجر فإن أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم قليلة بالنظر إلى أعمار الأمم السابقة فقد جاء في الحديث الصحيح في البخاري صحيح البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أجلكم في أجل من خلى من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس يعني الأعمار تعكم يسير جدا بالنظر إلى أعمار من خلى من الأمم وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا أو أجراء فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قراط قرار يعني على مبلغ من المال فعملت اليهود إلى نصف النهار عمل اليهود إلى نصف النهار يعني من طلوع الشمس إلى نصف النهار ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط قراط يعني على مبلغ يحدده هذا المستأجر فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط قراط يعني زمن طويل ومبلغ يسير, ومبلغ يسير إذن عملت النصارى من نصف النهار إلى العصر ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قراطين قراطين يعني ضعف الأجر الذي تأخذه اليهود ويأخذه النصارى قال صلى الله عليه وسلم ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس ألا لكم الأجر مرتين يعني هذه الأمة خصت بأنها تعطى الأجر مرتين فغضبت اليهود والنصارى يعني اليهود والنصارى غاضب لماذا وقالوا نحن أكثر عملا وأقل أجرا يعني نحن عملنا كثيرا وأعطيتنا شيئا يسيرا قليلا فقال الله تعالى فَهَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا يعني هذا شيء سواعد عليه متفق عليه سابقا أنكم تعملون من شروق الشمس إلى نصف النهار هذا من نسبة اليهود وبالنسبة النصارى من نصف النهار إلى العصر على قراط قراط فهل ظلمهم الله سبحانه الجواب أنه لم يظلمهم لأن هذا شيء قد اتفقوا عليه من قبل قالوا لا يعني ما فقال الله تعالى فإن ذلك فضلي أوتيه من أشاء فالله سبحانه وتعالى اختص هذه الأمة وفضلها على سائر الأمم بأن جعلهم شهداء على الناس وجعل لهم الأجر مرتين وهم الآخرون مجيئا الأولون دخولا إلى الجنة هذا بالنسبة للسؤال الثاني طيب السؤال الثالث السؤال الثالث, السؤال الثالث اللي راح يجاب على سؤال هذا إن شاء الله يحوز على كتاب فقه الأسماء الحسن طيب المسيح عليه الصلاة والسلام وصف في القرآن بقوله تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه طبعا بعض نصارى أرادوا أن يتعلقوا بهذه الآية ويستدلوا بها على أن المسيح ابن الله أن الله تعالى قال وروح منه فكونه روحا من الله يقتضي أنه يكون جزءا من الله وابنا لله هكذا تدعي النصارى وتستشهد على كفرها وظلالها بآيات القرآن الكريم فمن يستطيع ان يعطينا معنى قوله تعالى وروح منه وله هذا الكتاب ولكن يعني لجواب مقنع أو بتنظير حتى من القرآن تفضل فقط هذا الاثنان فقط تفضل عم. ولكن هذا شيء مشترك ليس خاصا بالمسيح نتكلمه على لفظ روح منه هو الذي هو الذي سخر هذا يعني من هذه ليست التبعية بل هي اللي ستبعت ستبعت التبعي ستبعت هنا هنا يا تقال انو بنفسي اصلا يعني ما فيها خصوصيه يعني تشريف فقط طيب مليح, مليح ولكن هل لك تنظير من القران الكريم حتى تسد افواه من يجادل بالقران على كفره وضلاله بكلمة نعم, نعم يعني ما فيه تدخل يعني يعني العنصر الذكوري كما يقول يعني خلق من مريم رضي الله عنها من غير رجل من غير رجل وهذا ليس لا من خلق آدم عليه السلام فانه وجد من غير أب ولا ام لهذا قال الله تعالى انما مثل ان مثل عيسى ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون اذا الجواب يعني جيد جي اخ أثاد أن الإضافة نوعان كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح قال بأن الإضافة نوعان هناك إضافة أوصاف وهناك إضافة أعيان أو أشخاص قائمة بذاتها فإذا كانت الإضافة من باب إضافة الصفة فهذا نقول بأنه صفة لله عزيزي كسمع الله وبصري وعلمي وحياته وقدرته وإرادته وحكمته ورحمته وغير ذلك من الأوصاف التي تضاف إلى رب جل وعلا أما إذا كانت الإضافة إضافة أعيان وأشخاص قائمة بذاتها فهنا تكون الإضافة للتشريف وعظم المنزلة كما يقال ناقة الله الناقة التي جعلها الله سبحانه على آية آيات النبي صالح عليه الصلاة والسلام فإن النياق كلها لله عن النوق ناقت كلها بالله ذلك قال فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها إذن هذا التخصيص نشعر بعظم من منزلة هذه النار وشرفها كذلك يقال الكعبة بيت الله مع أن المساجد كلها الله كلها بيوت الله وإذا نظرنا إلى البيوت المصنوعة التي يتخذها البشر يعني يحتمون بها من الحر والبرد فكذلك هي لله ملك لله تبارك وتعالى ولكن لما أضيفت الناقعة وأضيف البيت إلى الله عز وجل وكانت أشخاصا وأعيانا قائمة بذاتها أفاد ذلك تشريفا وتعظيما فكذلك المسيح عليه الصلاة والسلام روح من الله أي روح خلقها الله عز وجل أضافها إلى نفسه وبيانا لقدره ومنزلته وأنه خلق بكلمة الله عز وجل ولم يخلق كسائر الناس الذين يكون خلقهم من ذكر وأنثى قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى فهذه يعني حكمة الله سبحانه وتعالى في التنويع فخلق آدم عليه السلام لا من ذكر ولا من أنثى وخلق حواء من ضلع آدم الأعوج الأعلى يعني خلقها من ذكر وخلق المسيح عليه السلام من أنثى لا ذكر وخلق سائر الناس من ذكر وأنثى حتى تتم القسمة ويظهر حكمة الله تبارك وتعالى وذهب بعض العلماء منهم من إمام أحمد رحم الله إلى أن قوله تعالى وروح منه معناه ورسول منه لأن الروح في اللغة العربية تطلق بمعنى الرسول مثل قوله سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين له جبريل عليه السلام ولشك أن جبريل رسول من رسول الله وهو الموكل بالوحيد إذن الأخ الكريم يفضل مدام أفدتنا أن إضافة نوعان إضافة تشريف وإضافة وصف إضافة أعيان إضافة أشخاص فلك الحق أن تأخذها الكتاب ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك لتحصيل العلم النفعي الأحكا نعم, نعم. ابتداء الغاية من وروح منه يعني إيه الله سبحانه وتعالى و خلقه وليس للتبعيد في من في اللغة العربية ليس دائما للتبعيد أحيانا تكون للتبعيد مصارا يعني هذا وش فهمه من القرآن ظنوا أن من في اللغة العربية محصورة للتبعيد معنى أنه مدام قال منه أنه جزءا من الله ولهذا ذكر علماء التفسير أن هارون الرشيب وهو الخليفة المعروف كان له طبيب مصراني يعني كان طبيب مصراني يعالجه والطبيب مصراني إذا كان يعني مأمونا ثقة يجوز أن يتخذ طبيبا يجوز أن يتخذ طبيبا فليس من شرق العلاج أن يكون الطبيب مسلم هذا معروف عند الفقه فكان معه في مجلس من مجالسه وحضر في ذلك المجلس أحد علماء المسلمين فأراد ذلك الطبيب مصراني أن يجادل عن عقيدته بآية من القرآن وقال لذلك العالم العسلم قال له في القرآن الكريم عندكم أن المسيح عليه السلام روح من الله وروح منه يعني كيف تقولون بأنه ليس من الله فبماذا أجبه ذلك العالم العسلم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن قل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه فإذا كان من. عندك تقتضي دائما التبعيد فلتجعل السماوات والأرض جميعا جزءا من الله تعالى الله عن ذلك عيو كبيرا طيب ذاك رشية الإسلام رحمه الله في كتاب الجهو الصحيح جملة من الآيات التي هي نظير هذه الآية مثل قوله تعالى في آدم عليه السلام إني خالق بشرا من طين نخاطب الملائكة إني خالق بشرا منك فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له سليس ما الفرق بين كلمة من روحي وروح منه فقط هناك اسم ظاهر وهذه فيها حرف جر مع ضم إذن لو اقتضى هذا النص من القرآن لو اقتضى أو دل علامة دعيه النصارى من أن المسيح عليه السلام جزء من الله أو ابن الله لكان يزمهم أن يكون آدم عليه السلام أيضا جزءا من الله أو ابنا لله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا إذن نصوص القرآن ينبغي أن تفهم فهما صحيحا القرآن يفسر بعض بعضا القرآن الكريم فيه نصوص محكمة وفيه نصوص متشابهة نصوص محكمة هي التي ينبغي أن يرد عليها عند الاشتباه عند الالتباس لأن الله تعالى يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب يعني أصل الكتاب وأخرى متشابهات يعني هناك آيات أخرى تحتمل المعنى الصحيح والمعنى غير الصحيح فأما الذين في قلوبهم زيغ يعني ميل محراف فسد فيتبعون ما تشابه منه يعني يتركون ذلك المحكم الصريح الواضح بين الجليل وتعلقون بذلك المشتبه الذي يحتمل المعنى الصحيح ويحتمل المعنى الفاسد لماذا يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه يعني طلبا للفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله اعطيكم مثال فقط جاءوا بعض النصارى اللي على السنه يحتجون على التثليث الاب والابن والروح القدس والثلاثة كلهم الآب يخلق والإبن يخلق والروح القدس يخلق والثلاثة كلهم آلهة وليس بثلاثة إنما هم واحد يعني كلام فيه تخليط شريط يحتجون عليه بيث لقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا سيغط جمع أنزلناه كذلك جمع في ليلة القدر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافر قال يعني هذا القرآن يقول بأن الآلهة ثلاثة الأب والإبن والروح القدس إنا أنزل ما قال أنا أنزلت لأن هذا الآية متشابهة لماذا؟ لأن الجمع في نورة العرب يحتمل المعنى الذي وضع له أصلا وهو الدلالة على أكثر من واحد على أكثر من اثنين ويحتمل معنى آخر وهو التعظيم الشخص الذي تعظمه تقول مثلا مرحبا بكم لا تقول مرحبا بك تقول السلام عليكم ولو كان شخصا واحد واضح أما نصوص المحكمة فهي واضح الله سبحانه وتعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن ذهب كل إله بما خلق ولا على بعض على بعض سبحان الله عما يسف يقول جل شأنه كل هو الله أحد, أحد. الله صمد الذي تفتقر إليه الخلائق ولا يفتقر هو إلى أحد من خلقه لا يحتاج إلى ولد حتى نقول بأن الله اصطفى واتخذ ابنه يكفر به عن خطايا الشعب الناس. إذن لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفواً أعد يعني ليس أحد نظيراً وشبيهاً للرب سبحانه وتعالى في آيات متشابهات وفي آيات محكمة عند الاشتباه والالتباس لا بد أن نرد المتشابهة إلى المحكمة هذه طريقة المؤمنين طريقة الواصفين في العلم أما طريق الذين في قلوبهم زيغ فإنهم يتبعون المتشابه ويتركون المحكمة وهذه كلمة من في اللغة العربية علماء ذكروا لها معانية كثيرة الإنسان إن إذا أراد أن يتوسع فهناك كتاب نافع جدا العلامة ابن هشام رحمة الله هو كتاب يسمى بمغن اللبيب عن كتب الأعارب هذا الكتاب ذكر فيه معانية فمن تكون لابتداء الغاية وتكون تطور مثلا خرجت من المسجد يعني ابتداء الخروج كان من المسجد يعني نفس القرآن جنس القرآن كله ليس معنى أن بعض القرآن شفاء وبعض الأخر ليس بشفاء كذلك قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزوى أوثان كلها رجس ليس معنى أن بعضها رجس بعضها الآخر ليس بريس وإنما المعنى أن جنس الأوثان رجس فاجتنبه إذن من هذه لها معاني كثيرة متعددة ليس محصورة في التبعيد ليس محصورة في التبعيد وإنما أتي أهل الكفر وأهل البدع من سوء فهمهم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أظن أننا أطلنا في هذا الاستطراد إنساء الله تعالى أن يوفقنا للإثماء إذن ذكرنا أمس ما يتعلق لنسب الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرنا أيضا ما يتعلق باسمه الذي اشتهر به في القرآن وهو محمد وهو أيضا الاسم الذي اشتهر به في التوراة وكذلك ذكرنا اسمه أحمد الذي سماه به المسيح عليه الصلاة والسلام الذي اشتهر في الإنجيل بلفظي يعني في الأنجيل القديمة اليونانية يطلق على النبي صلى الله عليه هذه معناها الأحمح معناها في الغرابية الأحمح طبعا النصارى يحرفون ويزيفون حتى لا ينطبق هذا على رسول الله فهم يترجمونها عن كلمة باراكليتوس يترجمونها بلفظ المعزي تجدون في الإنجيل لفظ المعزي لكن هي التراجم الأصلية القديمة الإغريقية أو اليونانية أول ترجمة أو أول نصحة من إنجيل متة من إنجيل يوحنى ذكر فيها لفظ الباراكليتوس التفسير الصحيح في اللغة العربية هو الأحمد فالنبي صلى الله عليه وسلم وشير وش باسم أحمد, أحمد. ياذا قرأت في كتاب محاسن التأويل جمال الدين القاسد رحمه الله ان أحد العلماء الرحالة الذين كانوا يتنقلون من بلد إلى بلد وقف على كتاب على نسخة من إنجل في مكتبة الفاتيكان مكتبة التي تودع فيها الأنجيل فوجد فيها يعني هو يصرح بأنه وجد هذه الكتابة قال وجدت بلغة حمير وهي قبيلة من قبائل العرب لفظة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحبار يعني بنفس اللفظ الذي ذكر في القرآن الكريم وجده هو في الإنجيل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحبار إذن ذكرنا نسبه الشريخ عليه الصلاة والسلام وذكرنا بعض الفوائد التي تتعلق باسمه الذي اشتقى الحمد وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحمد الناس لربه وأنه أكثر الناس استحقاقا للحمد وأن أمته يحمدنه أول وأخر بل حتى الكفار الذين يعترفون أن الذين لا يكابرون العقول وينصفون يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطرق العالم شخص أعظم منه هذا يعني يحتاج باعتراف بعض العلماء من النصارى أنفسهم يقولون بأنه بعض العلماء النصارى والمؤرخين منهم ألف كتابا سماه كتاب الأبطال هذا كتاب الأبطال ألفه النصراني مش كان النصراني له تعصب عظيم للمسيح بل يعتقد أنه الله وأنه ابن الله وماذا يقال في كتابه هذا إن أول عظيم يرتب في كتاب هذا هو محمد عليه الصلاه والسلام هذا اعتراف من الاعداء فضلا عن الاتباع وعن امته صلى الله عليه ثم رتب يعني ثانيا المسيح ابن مريم عليه الصلاه والسلام وان كنا نحن نعتقد ان الفضله عن الترتيب في النبوات هو أول رسول أفضل رسول هو النبي صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم نوع وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل على القول الأشهر لأن فيه أقوال أخرى أيضا في التفسير إذن وعدناكم أمس أننا نتحدث عن بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية الصفات الخلقية يعني الصورة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا النبني الكريم الذي زكاه الله سبحانه وتعالى زكى عقلا وزكى سمعه وزكى بصره عليه الصلاة والسلام وزكى منطقة يعني كلامه قال الله سبحانه وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبه طلال يعني من شأه الجهد وما غوى الغي من شأه العناد فالنصارى يوصفوا بالضلال لأنهم يعبدون الله على جهل واليهود يوصفوا بالغي لأنهم يعرفون الحق ولا يتبع إذن الوصف ما ضل وما غاوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يعني احتى الكلام الذي يخرج من فيه عليه الصلاة والسلام لا يتكلم عن هوى ولهذا جاء في الحديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد نهى أصحابه أن يكتبوا كلامه ثم أذن لهم في ذلك نهاهم أولا لأنه خشي أن يختلط كلامه بالقرآن ثم لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصحابة يفرقون بين القرآن الذي هو كلام الله وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حثهم على كتابة حديثه قال والذي نفسه بيده لا يخرج من لسانه إلا الحق لا يخرج من لسانه إلا ما ضل صاحبكم وما غاوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما كذب قلبه ما كذب الفؤاد ما رأى أفت مارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ثم قال الله سبحانه وتعالى ما زاغ البصر وماته فالنبي صلى قد ذكر الله عقله وزكى سمعه وزكى بصره وزكى منطقه ونوه الله سبحانه وتعالى بشأنه في آيات كثيرة فقال الله جل, جل وعلا إنا فتحنا لك فتحا مبين الله فتح الله عز وجل له فتحا مبينا ابتداء من الصلح الذي وقع في الحديبية إلى أن فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة وهذا هو القول الصحيح أن مكة لم تفتح صلحا وإنما فتحت عنوة ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخذ ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً وينصرك الله نصراً عزيزاً هذه الآية فينا تنويه بشكل بأنه غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه وبأنه نصر وبأن الله سبحانه وتعالى تجاوز له ما سلف منه عليه الصلاة والسلام وبأنه موعود بالتأييد من الله والنصر المبيل كذلك آية أخرى الله سبحانه يقول والضحاء والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل قلعه معنى أبغض يعني ما أبغضك الله عز وجل وما ترك وما تخلى عن طبعا الآية هذه أقوال من أشهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأته الوحي زمنا يعني مدة فقالت قريش قد ودع محمدا ربه وقلاه يعني تركه وأبغضه فأنزل الله تعالى هذه الآيات ما ودعك ربك وما قال, قال وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مَنْ أُولَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى شيء عظيم جدا حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك نوه الله بشأنه حين قال ألم نشرح لك صدرك يعني ألم نوسع لك قلبك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك يسأل رفع ذكري وأعني شأنه فلا يذكر الله سبحانه وتعالى إلا ويذكر معه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمؤذن حين يؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله ثم يقول أشهد أن محمدا رسول الله كذلك حين يقيم الصلاة يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كذاك الانسان حين يتشهد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله والشهادتان يعني الركنان الاولان للاسلام هو ان لا اله الا الله وان محمدا الله. فمن شهد ان لا اله الا الله وامن بالجنه وامن بالنار وامن بالحشر وامن بالقدر وامن بالملائكه وامن بالرسل وامن بالكتب ولم يؤمن بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يفعه إيمان فالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم مقرون بالإيمان بالله وشهادة أن محمدا رسول الله مقرونة بشهادة أن لا إله وهذا من رفع الله لذكر نبيه صلى الله عليه وسلم لذا ورد عن بعض التابعين أنه في قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك أي لا أذكر إلا ذكرت ما فهذا النبي الكريم العظيم الذي هدان الله به من الجاهلية الجهلاء إلى النور إلى المعرفة فما من علم يحصر في هذه أمة وما من خير يكون فيها إلا وقد أخذته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يكون من خير فلن أدخره عنه أو كما قال عليه وسلم الصحابي قل ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم طائرا يقلب في جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما والعلم موجود في هذه الأمة لم يوجد في غيرها ولا يوجد أبدا فعلماء هذه الأمة هم أعلم أهل الأرض لا يساويهم اليهود ولا النصار فهم ورثة الأنبياء كما جاء في الحديث الصحيح إذن كل هذا الخير الذي هو موجود في الأمة هو بفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم أو قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعه الإنسان لا يتم إيمانه ولا يكمل حتى يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم مما يحب والديه وأعظم مما يحب أولاده وأعظم مما يحب الناس جزيلا وحين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أمام عمر رضي الله عنه قال عمر الخطاب يا رسول الله إني أحبك أكثر من والدي وولدي والناس أجمعين إلا من نفسك إلا أحبك أكثر من نفسك فنهاه رسول الله, صلى الله عليه وسلم وقال لا يا عمر ينبغي أن أكون أحب إليك من نفسك فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسك فقال الآن يا عمر فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أولى بك من نفسك إن با يتحبه أكثر مما تحب نفسك الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه ليس أحد أولى بك من نفسك ولا أبو ولا أمي يعني نفس السؤال من أحق الناس بصحابة رسول الله قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم, ثم أب يعني هذه الأم التي لا حق عليك ثلاث مرات ثم يأتي بعدها الأب مع ذلك ليست بأحق منك من نفسك ليست بأولى بك من نفسك ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بك من نفسك بنص القران الله سبحانه وتعالى قال ان النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امها اذا لا بد للمسلم ان يستعظم رسول الله صلى يحبه وان يجله وان يستعظ وان يعظمه في عينيه وان لا يتعدى حدود ما يأمر به وينها عنه عليه الصلاه والسلام قد ذكر العلماء أن أسباب المحبة متنوعة ومختلفة منها الجمال الخلقي طيب الناس متفقون على أن الرجل إذا كان وضيء الوجه جميلا فهو محبوب إلى النفس فهو محبوب إلى النفس وربما أساء إليهم مع ذلك يحبونه لجماله الظاهر فهذا سبب أسباب المحبة السبب الثاني حسن الخلق لنسان إذا كان دمث الخلق موطأ الكنف حتى لو كان دميما ليس له خلقة حسنة ومع ذلك الناس يحذونه لماذا لأنه طيب معهم لأنه حسن الخلق معهم لا يؤذيه ولا يصل إليهم بسوء فهذا السبب الثاني حسن الخلق جمال الخلق وحسن الخلق الشيء الثالث هو الرجاء إن إنسان إذا كنت ترجو منه خيرا في المستقبل وتريد منه منفعة من تحصلها وهو أهل لأن يوصل إليك هذه المنفعة فإنك تحبه حتى لو كان سيء الخلق وحتى لو كان دمين الخلق إذن هذا السبب الثالث السبب. السبب الرابع الإحسان الذي يحسن إلى الناس لو تصورنا أنه من أكثر الناس دماما يعني وجهه دميم ليس بجميل ومن اسوء الناس خلقا من اسوء الناس خلقا ومع ذلك ما أحسن اليك إذا كنت ذا شهامه وذا مروءه وذا نهوه فانك تحبه لاحسانه لهذا يروى عن الشافع رحمه الله أنه قال في ديوانه أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهما فلا طالما استعبد الإنسان إحسانا الإنسان إذا كان كريما نفس ذا شهامة ذا نخوة ومروءة فإنه يحب من أحسن إحسانا وهكذا كان رسول الله في غزوة من الغزوات أحد المشركين فرر فر من الغزوة وكان في غزوة مع المشركين ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم أمر الصحابة أن لا يتبعوه دعوه فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال إنه أسدى إليه معروف يعني في يوم من الأيام هذا الرجل المشرك خرج هو وأولاده بسيوفهم ومتارسهم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطوف حول الكعبة وأخذ العهد على نفسه أن يمنع المشركين من إذاء النبي عليه الصلاة والسلام فنبي صلى ما نسي هذا الخير وقعت غزوة معركة بين الكفر والإيمان بين أنصار بين أنصار الكفرة من قريف وهذا الرجل كان معهم مع ذلك لما ولى مدبرا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يتبعهم إذن إنسان الشهر إنسان الذي له مرؤة له كرامة متى أحسن إليه شخص اعتبر إحسانه ولم يتنكر لإحسانه فالإحسان من أسباب المحبة كذلك العلاقة يعني الإنسان إذا كان بينك وبينه علاقة فإنك تحبه كعلاقة ولا أو القرابة وما أشبهه طيب إحنا لو نظرنا إلى الأسباب الخمسة هذه وجدناها كلها مجتمعة في رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحسن الناس وجها هكذا وصف حتى قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم هو أجمل رجل وجد على وجه وأكمل ورجل وجد على وجه حتى ولا يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوم ابن إسحاب ابن إبراهيم عليهم صلى الله الذي يضرب به المثل في الحسن والبهاء قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجمل منه صورة وهذا قد يخفى على كثير من الناس وقد جاء في الحديث أن يوسف عليه الصلاة والسلام قد أعطي شطر الحسن يعني نصف الحسن فذهب بعض العلماء إلى أن الشطر الآخر قسم على الناس. وظن أن محمد صلى الله عليه وسلم يشمله الشطر الباقي وقال بعض العلماء لا هذا ليس بصحي المراد أن يوسف عليه الصلاة والسلام قد أعطي شطر الحسن الذي كان عليه آدم عليه السلام لأنه أول خلقه الله سبحانه وتعالى فخلقه في أحسن صورا فيوسف في عليه السلام أعطي شطر حسن آدم عليه السلام وقال بعض العلماء إن يوسف عليه الصلاة والسلام قد أعطي شطر الحسن والشطر الآخر وزع على الناس ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي شطر الحسن الذي أعطيه يوسف عليه السلام ونال أيضا الشطر الآخر فكان رسول الله قد أعطي بذلك الحسن كله الصحابة رضي الله عنهم حينما وصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوه وصفا دقيقا يعني ما تركوا شيئا من جسده إلا وصفوه عليه الصلاة والسلام شيئا ظاهرا إلا وصفوه وقد كان حسنه صلى الله عليه وسلم وجماله وبهاؤه كان منزوجا بحلاوة وجلال ومهابة ووقار فكان الصحابة رضي الله عنهم لا يستطيع أحد منهم أن يملأ عينيه من رسول الله حياء وتعظيما له عليه الصلاة والسلام وكان إذا تكلم كأن على رؤوسهم الطير يعني لا يستطيع أحد منهم أن يتحرك ولا شيء يسع تعظيماً بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة له وإجلال له عليه الصلاة والسلام هذا فيما يتعلق بصفته الخلقية صفته التي خلق عليها صلى الله عليه أما ما يتعلق بالصفات الخلقية بالأخلاق الكريمة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام فيكفينا في ذلك قوله تعالى نون والقلب وما يصدرون ما أنت بنعمة ربك بمجهوبك وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ يعني غير مقطوع لا ينفذ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ يعني هذا يكفي الله سبحانه وتعالى يقول فوق سبع سماوات لنبيه صلى الله عليه وسلم بالتأكيد يعني بجملة من المؤكدة وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ يعني خلق موسى صلى الله كان غاية في العظمة ولا يمكن أحدا من الناس أن يكون مثل رسول الله صلى الله عليه وس ونرجو أن نوفق بإذن الله عز وجل لبيان طرف ولو طرف يسير من أخلاقه صلى الله عليه وسلم في المجلس الذي نعقده غدا بحول الله تعالى واليوم إن شاء الله نقف على صفاته الخلقية التي ذكرها أصحابه رضي الله عنه إذن قلنا صفات دوانة ومكتوبة والعلماء ألفوا في ذلك مؤلفات كثيرة طيب من بين هذه المؤلفات كتاب الشمائل شمائل الرسول صلى الله الحافظ ابن كثير وهو ضمن كتابه الذي كتبه في تاريخ بداية النهايه كذلك شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم الله وفيه كتب أخرى يعني كتاب القاضي عياض الشفاء بتعريف حقوق المصطفى فيه كتاب الجوج ابن الجوزي رحمه الله الوافاه بحقوق المصطفى مؤلفات كثيرة جدا تحدثت عن صفات الرسول وعن اخلاقه وعما يجب له الحقوق وما اشبه ذلك ومن انفع هذه الكتب كتاب الشفاء لتعريف حقوق المصطفى يعني كتاب قاضي عيال ابدع فيه ايما ابدع يعني يحسن بالطالب ان ينظر في هذا الكتاب وان يستفيد منه فانه عظيم النفع جدا يعني كتاب عظيم جدا كتاب الشفاء لتعريف حقوق المصطفى للقاضي عيال اذا الصحابة وصف النبي صلى الله عليه وسلم من شعره الى قدره ذكروا أيضا ما كان يلبسه عليه الصلاة والسلام كيف كان ينام كيف كان يتسوك وما أشبه هذا إذن بالنسبة لشعره عليه الصلاة والسلام شعره كان معتدلا وسط يعني لم يكن بالجعد القطط الذي فيه يبوسا ولم يكن بالسبب يعني لم يكن شعره مسترسلا ليلا هل كان وسطاً معتدلاً بين ذلك هكذا وصف شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شعره عليه الصلاة والسلام أسود اللون وكان يطول شعره صلى الله عليه وسلم ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه في حجة الوداع حلق شعره كلها ولكن العادة التي كان عليها العرب في زمانه الرسول هي إطالة الشعر فكان أحياناً شعره وفرة يعني يصل الى. أنصى في أذنيه وكان أحيانا يرخيه إلى أن يصل إلى منكبه وهي الجمة في كلام العرب الجمة فكان شعره صلى الله عليه وسلم أحيانا وفرة وأحيانا جمة وكان عليه الصلاة والسلام تارة يفرقه مصفين وتارة يسدل وقال العلماء إن الفرق والسدل كلاهما جائز لفعل المبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ذلك. يعني ما نهى لا عن الفرق ولا عن, عن السلس السل. إذن كان له شعر أسور وكان شعره يعني كثيفا كثيرا كان أحيانا يجعله وفرة يصل إلى أنصف المدني وأحيانا جمة يصل إلى منكبيه عليه الصلاة والسلام وكان تارة يصدله تارة يفرق وكان عليه الصلاة والسلام يعتني بشعره يعني ما كان شعره يتلبل حتى يصير أشعث إلا في الاسفار حين لا يتمكن من ترجين شعره فكان عليه الصلاه والسلام يعتني بتنظيف شعره ويرجله ويبدا بالشق الايمن ثم الايسر فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في شانه كله في تنعله وترجله وسواكه وشانه كله فكان الرسول الله يحب التيامن وكان عليه الصلاة والسلام صلت الجبين يعني كان جبينه واسعة وأما وجهه صلى الله عليه وسلم فكان مستديرا متسعا فكان وجهه صلى الله عليه وسلم مستديرا متسع طيب الاستدارة هذه لم تكن استدارة مثل الكرة إنه هذا شيء مظموم وإنما يعني استدارة فيها شيء من الطلاقة وهذا شيء محمود عند العرب لم تكن استدارة تامة تم بل كان مستذيرا وفيه سماحة يعني طلاقة عليه الصلاة والسلام هكذا كان وجهه وكان أزهر اللون يعني وجه النبي صلى الله عليه وسلم جسده لونه أزهر وجاء في بعض الروايات أنه كان أبيضا مشربا حمراء وجاء في بعض الروايات أنه كان أسمر اللون الأسمر هو الآدم الأدما هي السمراء وهي التمير إلى السوات وقع اشكال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بين كونه أزهر اللون وبين كونه أسمر وبين كونه أبيضا مشربا حمراء وهي في الحقيقة لا اشكال ما فيه بشيء فالنبي صلى الله عليه وسلم لونه أزهر وهو الأبيض المستنير, الأبيض المستنير وهذا لا يتعارض مع رواية الأخرى التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وجهه أبيض مشربا حمره لأن الاستنارة في البياض إنما تكون إذا كان مختلطا بحمره أما الأبيض الأمهق يعني الذي يشبه الجسد ويشبه الجير فهذا مذنوم في الوصف فكونه أزهر اللون لا يتناقض ولا يتنفى مع كونه صلى الله عليه وسلم كان أبيض مشربا حمرات أما الرواية التي فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أسمر اللون فهذه قد تستشكل لماذا؟ لأن السمرة تمير إلى السواد والسواد مخالف من لهذا قال الحافظ الكثير رحم الله في الجمع بين هذه الروايات قال إن وصفه بالسمرة لا يتعارض أيضا مع وصفه بالبيض لماذا؟ قل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثير الأسفار فكان وجهه تصيبه الشمس وتصيبه الرياح فتلك الشمس في الأسنة فيميل من البيض إلى السمر ولهذا ليكون هناك اشكال بين الرواية التي تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أسمر اللون وبين الرواية التي تذكر أنه كان أبيض مشربا حمرة أو كان أزهر اللون وهو اللون الأبيض المستنير فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجسده كان أبيض اللون بالنسبة لحاجبيه صلى الله عليه وسلم فإنهما كانت تشبهان بنوني المسطى الخطاط المتقد وكانت فيهما تقوص وكان صلى الله عليه وسلم أزج الحاجبين فيهما تقوص وهما منفصلتان يعني من غير قرن ما فيهما اقتران بل كانت متفرقتين كان حاجباه صلى الله عليه وسلم متفرقتين وأما عيناه صلى الله عليه وسلم فقد وصفت لأنهما شديدة سواد السواد يعني حيث يكون السواد فيهما في وسط العين فهو شديد جدا وشديدة بياض بياض وكانت متسعتين كانت يعني عين رسم كانت عينا واسعة شديدة بياض بياض وشديدة سواد السواد هذا السواد الشديد والاتساع وصفه علي رضي الله عنه بالدعج قال نبي صلى الله كان أدعج بمعنى أن عينه كانت سوداء شديدة السواد وكانت واسعة كما أفاد ذلك علماء اللغة كالجوهري عليه رحمة الله إذن نبي صلى الله عليه كان عينه متسعتين شديدتي سواد السواد شديدتي بغيض بغيض, بغيض ولم تنقص رؤيتهم حتى مات رؤية هي هي لم تتغير لم تتغير رؤيته صلى الله عليه وسلم وكان أكحل الأشفاع وما به من كحل يعني وإن لم يكتحل صلى الله عليه وسلم فأشفاره يظهر لمن رآه كأنه مكتح وهذا لشك أنه من الأشياء التي تدل على جمال الرجل التي تدل على جماله صلى الله عليه وسلم وكان أشكل العينين كان أشكل العين الحديث هذا رواه مسلم في صحيحه والصحيح في تفسير الشكلة التي ذكرت في وصف عينيه صلى الله عليه وسلم هي حمرة تخالط بياض عينيه حمرة خالط بياض عينيه وقال حافظه من كثير رحمه الله قال هذا وصف الشجعان يعني الرجل إذا كان شجاعا وجدت عروقا حمراء تخالط بيض عين فهذا وصف الشجح والنبي صلى الله عليه وسلم هو أشجع الخلق وأقواهم قلبا لذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا اشتد البأس وحمي الوطيس احتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حين, حين تدور راح الحرب ويشتد البأس يحتمون بالنبي عليه الصلاة والسلام وأما وجنتاه وهما ما تحت العينين فكانت تشبهان بالزهرة الحمراء هكذا وصف وجنتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما أنفه صلى الله عليه وسلم فكان أقنى الأنف والقنى في اللغة العربية هو طول الأنف مع دقة الأرنبة يعني مقدم الأنف دقيق وفيه حذب يسير في وصفه هذا هو القنق فلم يكن أنف رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطس يعني ما كان واسعا ولا كان منبطحا بل كان مرتفعا رقيقا دقيقا, دقيقا فيه حذب يسير في وسطه وكان يلوح من عرليله صلى الله عليه وسلم من أنفه عليه الصلاة والسلام مثل النور يعني يرى في أنف رسول الله عليه الصلاة والسلام وأما في وصف فمه صلى الله عليه وسلم فقد روى أصحابه رضي الله عنهم أنه كان ظليع الفم يعني كان فمه واسعا والعرب كما تقرؤون في الكتب تذم الرجل إذا كان فمه ضيقا يعني فمه غير واسع غير ضليع هذا نظموم عند العرب في الوصف والرجل الذي يكون فمه ضليعا هذا من الصفات المحمودة عند العرب وكان صلى الله عليه وسلم يأخذ من شاربه يعني ما يترك شاربه ويرتفي بل كان يأخذ منه وكان ينهى عن إعفاء الشارب بل يأمر بقصه وإعثاء اللحية فإن ذلك فيه مخالفة للمجوز وفيه مخالفة للمشركين للكفار وأما أسنانه صلى الله عليه وسلم فقد كانت غاية في الضياط واللمعان البريق ولهذا كانت تشبه أسنانه صلى الله عليه وسلم بالثلج أول نزوله يعني حينما ينزل في الثلج أول مرة يكون شديدة البيان وكانت تشبه بحبه الغنام. الغنام وهو البرد يعني الثلج الذي يكون على شكل كرات صغيرة ماذا نسميه بالدريفة تبروه هذه اللغة لم يقولها لأي شخص في أي بلد يصخر منه تبروه من أين أخذت هذه اللفنة إذن نبي صلى الله عليه وسلم كانت أصنانه شديدة البيان وكان مفلج الأسنان بمعنى أن أسنانه لم تكن متراصة بل كانت متفرقة أسنان النبي عليه الصلاة والسلام كانت متفرقة وهذا الوصف يحسن في الرجال هذا يعني من الأوصف الحسنة في الرجال وأما طيبه صلى الله عليه وسلم ونكهته فهو أحسن طيب وقد كان صلى الله عليه وسلم كثير العرق يعرق كثيرا. كثيرا هذا دليل على سلامة بدنه الإنسان الذي يعرق بدنه سليل وكان يذهب إلى بيت أم سلمة رضي الله عنها وهي أم أنس ابن مارك عنصار خادم النبي صلى الله عليه وسلم فيبيت عندها في بيته ويقيل عندها وهذه أم سلمة رضي الله عنها من محارم النبي عليه وسلم عندما استمرأ أجنبي وإن كان قد اختلت في لمحرمية أهل هل هي من جهة النصر أو هي من جهة الرضاع وقال بعض علماء بأنها كانت إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع لهذا لا يستشكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس عندها في فيتها وفي حجرها وكان تفلي شعره كما جاء في الحديث الصحيح فهو من محارمها ويحل له صلى الله عليه وسلم أن يختلي بها إذن هذه المرأة الصالحة مؤمنة العاقلة كانت تجمع العرق, كانت تجمع العرق, العرق الذي يسيل من النبي صلى الله عليه وسلم بقطنة تأخذ قطنة وتجمع ذلك العرق, العرق وتضعه في الطيب يعني تخلطه في الطيب فاستفاق يعني نفس أصول فزع فقال ما تفعلين يا أم سليس قالت يا رسول هذا عرقك نذوف به طيبان وهو أطيب الطيب يعني نفس أصول كان عرقه الطيب رائحة من الطيب الذي يستعر فكانت تأخذ هذا العرق بقطعة من قطن وتعصره في الطيب حتى يزداد طيبا وكانت نكهته صلى الله عليه وسلم ورائحته الطيبة تزداد في الليل تظهر جليا في الليل وكان لا يصافف رجلا إلا وجد رائحة طيبة منه صلى الله عليه وسلم حتى كانت كفه تشبه بجونة العطار يعني الجونة هي الكيس الذي تضع فيه العطار لما يظهر منه صلى الله عليه وسلم من روائح طيبة تدل على كرم نفسه صلى الله عليه وسلم. طيب الرائحة الكريهة الرائحة الطيبة هي عنوان على ذات الشخص فمتى كان الرجل طيبا ظهر منه ريح طيبة ومتى كان سيئا ظهر منه ريح خبيثة ليذا كان اليهود ذ بالله أكبر يعني أخبث الناس رائحة لا تستطيع أن تجلس مع يهود لخبث رائحة فالشيء الذي يكون في بعض الإنسان يظهر آثاره على ظاهره وهذا المسألة وهذا المبحث المفيد يمكن أن يراجع في كتاب إغاثة اللهثان من مصايد الشيطان الإمام القيم رحمه الله فإنه ذكر ناسبة عظيمة بين الظاهر. والباطن وبين سبب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه رجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال وكذلك بين سبب النهي عن أكل ذي الناب من السباع وأكل ذي المخلب من الطير وقال بأن هذا يؤثر في طبيعة الإنسان يعني المبحث نافع يمكن أن يراجع في هذا الكتاب الذي ذكرناه لكم إذن كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب النكان طيب الرائح وكان عرقه يخلط بالطيب ليزداد طيبا ليزداد طيبا عليه الصلاة والسلام أما لحيته صلى الله عليه وسلم فكانت سوداء كانت لحيته سوداء ومات صلى الله عليه وسلم وليس في لحيته عشرون شعرة ضيئة أن الله سبحانه وتعالى عصمه من الشيء إلا شيئا يسيرا قد ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الشيء كان شيئا يسيرا في صدغي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجانبين من وجهه وفي عنفقته ويشعب يسير الذي يكون أسفل من الشارب الأسفل هذا وصف الشيء الذي كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك كان قد شامط مقدم رأسه يعني مقدم الشعب كان فيه شعارات بيض فقط فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شعث تبينت وظهرت إذا لم يدهم ظهر ذلك الشيء فإذا ادهم وترجل لم يظهر أثر الشيء على شعره ولا على لحيته وقد أنكر أنس بن مالك رضي الله عنه أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم اختضر بالحناء لكن هذا الإنكار مردود بما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن ابن عمر رضي الله عنهما وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختضب بالحناء والكتم هذا نوع من الأوراق الأشجار يضاف إلى الحناء حتى تتماسك حتى لا يذهب لونها حتى لا يذهب لونها المثبت مقدم على الناف المثبت في هذه المسألة لأن معه زيادة علم فالحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثة كانت سوداء وفيها شعرات بيض وكانت لحيته مستذيرة على وجهه صلى الله عليه وسلم إذن ذكرنا أيضا وجهه صلى الله عليه وسلم ذكرنا أنه مستدير وفي استضاءته ونوره الظاهر سئل الصحابي أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف السيف لش كأن له بريقة السيف الصقيل فيه لمعان فيه بريقة قال لا بل مثل القمر قمر فوجه النبي كان يشبه بالقمر ليلة البطر يعني حين يكون مكتملا وكا وكان أيضا يشبه بالشمس يعني هكذا وصف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كأن الشمس تجري في وجهه في الحديث الآخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر يعني إذا جاءه ما يسره استنار وجهه حتى كأنه فلقة قمر يعني كأنه قطعة قمر هذا وصف وجه النبي صلى الله عليه وسلم وأما رقبته عليه الصلاة والسلام فكانت تشبه بإبريق الفضة لصفائها وكانت تشبه برقبة الدمية لأن الإنسان إذا عمل دمية بالغ في تحسينها فكانت رقبت النبي صلى الله عليه وسلم تشبه مبالغة في الحسن والكمال برقبة الدمية وكانت تشبه في المعان بياض والصفاء تشبه بإبريق الفضة وكان صلى الله عليه وسلم عظيم المنكبين كان أيضا البعيد المنكبة يعني كان صدره متسعا عليه الصلاة والسلام وكان ضخم الكراديس الكراديس هي المفاصل وضخامة المفاصل تدل على القوة فرسول الله يفعله السلام من أقوى الناس ولا يستهنوا بقوته فقد صارع ركانه وكان ركان هذا من المشركين كان يؤتى بجل البقرة فيقلب يعني يوضع الشعر من الجهة السفلة في الأرض ويوضع الجلد من الجهة العليا يعني لو صعدت فوقه لسقط لا ابتداء لأن الإنسان لا يمكن أن يتماسكه فوق هذا الجلد الزلق ماذا كان هذا مكان يأتي فيقف على الجلد من الجهة التي لا يمكن التمسك بها أو الوقوف عليها فياتي 10 من الناس من نفر 10 10 رجال فيجذبون الجلد فيتقطع الجلد وهو ثابت في مكانه هذا ما يذكر قوه ركان وما ذلك صار عن النبيه صلى الله عليه وسلم فصارعه النبي عليه الصلاه والسلام ثم صارعه مرة اخرى فصرعه ثم صارعه ثالثه فصرعه ان هذا اقوى رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب به المثل في القوة ومع ذلك النبي صلى الله عليه تغلب عليه وصرعه إذن قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ضخم الكراديس وكان طويل اليدين وجاء في بعض المؤكد أنه كان شبح الذراع الشبح يعني مكتنس قوي غليظ كانت ذراعه شبحين شبحتين أي قويتين غليظة وأما أصابعه صلى الله عليه وسلم فكانت تشبه في لينها كانت تشبه بالزبد اصابع النبي عليه الصلاه والسلام عندما يصافحه اصحابه كانت تشبه بالزبد في اللين والحسن والبهاء واما راحته يعني باطن الكف فكانت شديده البرد دائما كلما صافح اصحابه, أصحابه وجد بيده بردا يعني كانت ساخنه في يوم القيامه بل هي باردة دائمة هكذا كانت راحة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي باطن كفه وكان ريح المسك لا يفارقه من المسك مع الطيب الذي أعطيه ومنحه بعد ذلك كان يبالغ في التطيب كان يستعمل طيب كثيرا حتى قيل إن بعض شعرات النبي صلى الله عليه وسلم صارت حمراء اللون بسبب الطيب الذي كان يكثر منه عليه الصلاة والسلام إذن كانت كفه باردة راحة كانت باردة وكان فيها رائحة المسك لا تفارق حتى كانت تشبه كما سبق بجونة العطار يعني بالكس الذي توضع فيه العطار فكل من صافح أنه يصلى الله عليه وسلم بقيت رائحة المسك في يده يجدها أياما كثيرة لا تفارق يده وكان عليه الصلاة والسلام في أعلى نغض كتفه من الجهة الإسرة يعني هو أقرب من الكتف الأيصر في, أعلاه في أعلى طبق الكتف الأيصر خاتم نبوة وهو لحمة ناتئة يعني قطعة من اللحم ناتئة تشبه جسده صلى الله عليه وسلم وهذا الخاتم كان يشبه ببيضة الحمامة يعني في حجمه كان يشبه ببيضة الحمامة وكان عليه شعارات وهذا الخاتم قد خص به النبي صلى الله عليه وسلم فليس هناك نبي له خاتم على أعلى كتبه بل هذا الخصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كما يظنه بعض الناس أن خاتم هو سيم الأنبياء فهذا غلط فخاتم من خصائص النبي عليه الصلاة عليه وسلم فكان عليه شعارات في هذا يعني في يوم الأيام جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا طبيب ماهر وهذه يعني تظهر أنها قرحة كأنها يعني مرض ظاهر في البدن أفأبطها لك يعني هل أنزعها وأفقرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طبيبها الذي خلقها لأن هذا ليس ما رضبه إنما هو شيء دل على أن محمد صلى الله عليه وسلم قد خُتِب به ديوان الرسالة والمبوعة. كما يضع مثلا الملك أو الأمير في أسفل الرسالة يضع خاتم لأن الكلام قد تم ولله المثل الأعلى كذلك الله سبحانه وتعالى جعل هذا الخاتم دليلا على أن محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر رسل مبعث فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام لأن كان بين كتفيه خاتم النبوة هذا موجود في الكنجين موجود في الكتب القديمة أن هذا الرجل الذي سيأتي أثر سلطنته على كتفيه ماذا فسروا عن الإسلام بالقتال الذي كان يبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيفه لأنه كان يضع السيف على عاتقه وفسر أيضا بالخاتم الذي كان في أعلى نوض كتفيه وهو أقرب إلى الكتفي الأيسر منه إلى الكتفي الأيمن فهذا أثر سلطانه شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل له لأمته من القهر لأعدائه والسلطنة والتمكن ما لم يحصل لنبي قبل هذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زويا يعني ملك الأمة أمة الرسول صلى الله عليه وسلم يمتد من جهه المشارق الى جهه المغرب وهذا موجود إلى يومنا هذا الايه المعجزه موجوده الى يومنا هذا فلاسلام مستقر تمكن من المشارق الى المغرب اما الشمال والجنوب فقد وصله الإسلام ولكن ليس له تمكن مثل التمكن الموجود في المشرق والمغرب فامته اصلا ملكها مستقر في المشارق والمغارب اذا الرسول صلى الله عليه كان له خاتم على ظهره يشبه لون جسده وكان يشبه ببيضة الحمامة ببيضة الأرض وكان صلى الله عليه وسلم في صدره مسربة يعني كان عنده شعر دقيق ورقيق يمتد من أسفل نحره إلى سروته وهذا يعني من الوصف المحمود في الرجال شعر رقيق يسمى في نوع العربية المسربة أو المسربة يعني بفتح الرأى أو بضميره وكان عليه الصلاة والسلام رحب الصدر متسعا وكان بعيدا ما بين المنجبين يعني كان عريض الصدر صلى الله عليه وسلم وأما بطنه عليه الصلاة والسلام فقد وصف بأنه كان ضامرا يعني البطن تعه ما كان بارزا ما كان بارزا ولكن كان ضامرا وضموره مستوي مع صدره فمقاس الصدر هو نفس مقاس البطن فمقاس صدر النبي صلى الله عليه وسلم هو نفس مقاس بطنه لا يزد على ذلك ولا ينقص فلا يكن أخفض من الصدر ولا أعلى منه وذكر أن بطنه صلى الله عليه وسلم كان فيه تثنية كتثنية القراطيس يعني كالورق المثنى وكانت قامته صلى الله عليه وسلم أنه كان ربعة من الرجال وهو إلى الطول أقرب الربعة هو الإنسان المتوسط ليس بالقصير المزدر الذي تحتقره الأعين ولا بالطويل البائن فلوق الارسول صلى الله عليه وسلم الأول كان رسول اسم ربعة معتدلا وهو إلى الطول أقرب ومع ذلك ما طاوله رجل ممن يوصف بالطول إلا ظهر رسول الله اسم أطوله هذا شيء عاجيل ولكن ليس بعجيل في قدرة الله سبحانه وتعلم ما طاوله رجل ممن ينسب إلى الطول إلا ظهر النبي صلى الله عليه وسلم أطول منه إلا ظهر أطول منه وأما ساقه, ساقه صلى الله عليه وسلم فإنها وصفت في بياضها بجمارة النخل جمارة النخل يعني شحم الدخل وهذا يكون في في عروق النخل بيضاء شديدة البياض فساق الناس كانت موصوفة بشدة البياض حتى كأنها جمارة النخل وكان في ساقيه حموشة يعني دقة لم تكن ساقه ضخمة او عريضه البلقان صلى الله عليه وسلم منهوس العقبين من جاء في وصفه عليه الصلاه والسلام اذا هذا اللفظ منهوس العقبين معناه دقيق الساقين دقيق الساق اما بالنسبه لقدميه صلى الله عليه وسلم فكان شثن القدم شثن على الغليظ كان غليظ القدمين كما كان ايضا شثن الكفين فكفاه غليظتان وقدمه غليظتان وكان عليه الصلاة والسلام يعني في يوم من الأيام ووقف في المكان الذي وقف فيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين كان يؤسس بناء الكعبة فجاء مقاس رجل النبي صلى الله عليه وسلم مقاس رجل إبراهيم عليه الصلاة والسلام تماما بدق وضع رجليه في موضع وقوف إبراهيم عليه السلام في مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام فجاءت رجله صلى الله عليه وسلم كمثل رجل إبراهيم عليه الصلاة لذا كان ينشبه به فإبراهيم عليه والسلام من أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أقرب الناس شبها به رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا فيما يتعلق بوصفه في الجملة أما فيما يتعلق برباسه صلى الله عليه وسلم فكان كما نقل إلينا أصحابه رضي الله عنه كان يتعمم يعني يضع على رأسه إمامة. احيانا يضع امامة بيضاء واحيانا يتعمم بعمامة سوداء وكان عليه الصلاة والسلام يحب البياض يعني يحب من الثياب الابيض اللون الابيض واللون الابيض لش كأنه يظهر فيه اثر الوسخ فكان الوسخ يتنزه عن الاوسخ فإذا لابس الأبيض سرعان ما يتسخ فسرعان ما يطهر وينظف ويغسر فيما يلبسه, يلبسه بعد ذلك مرة أخرى هذا السر في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس لأن الثوب الأبيض لو كان فيه أدنى شيء من الوسخ ظهر وبرد بخلاف الثوب البنية أو الأسود أو الأحمر فقد يتسخ ولا يتنبه له للوسخ الذي وقع فيه كان عليه الصلاة والسلام يحب البياض وكان يحط أمته على نمس البياض فقال صلى الله عليه وسلم خير في يابكم البياض وصلوا فيها جمعكم وكفنوا فيها موتاكم لهذا السنة يستخدم ثوبا أبيض يصلي فيه الجمعة والعيدين ويكفن الموتى أيضا في, في الثوب الأبيض أو في الأكثاني البيضة وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم يلبسوا الثياب الحبرة ثوب الحبرة هو نوع من الثياب اللينة التي يؤتبها من اليمن يعني ما كانت موجودة في أرض الحجاز وانا كانت يعني تشترى من أرض اليمن فكان أحيانا يلبسوا البيض وأحيانا يلبسوا الثياب الحبرة وكان عليه الصلاة والسلام ربما لبس الحلة الحلة في لغة العرب هي ما تركب من جزئين يعني الرداء والإزار الرداء يكون الأعلى للبدن والإزار يكون للجزء الأسفل من البدن بحسب ما تيسر يعني كان يلبس غير متكلف بحسب ما يتيسر له الحال وأما نعلم صلى الله عليه وسلم الحذاء الذي كان يلبسه فإنه عليه الصلاة والسلام كان يلبس نعلينا سبتية والنعالة السبتية عند العرب هي النعال المتخذ نصنع من جلود البقر حين ينزع صوفها يعني ينزع منها الصوف تصير جلدا صافيا وتتخذ من جلود البقر هذا هو الذي كان يلبسه النبي عليه الصلاة والسلام ووصف عليه الصلاة والسلام حين يمشي وصف بأنه كان كانما يتقلع من الارض تقلعا يعني كان ذريع المشي قويه المشي وقال صحابي في وصف مشيته قال اننا لا نجهد انفسنا احنا نتكلفوا باش نوصلوا للنبي صلى الله غير مكترف ان يمشي مشيا ذريعا مشيا سريعا كأنما ينحط في صبب يعني كأنما ينزل من مكان عالي الإنسان إذا كان ينزل من مكان عالي يسهل له المشي فالنبس عصيم كان إذا مشى كأنما ينحط من صبب وكان لا يكترث يعني لا يشعر بهذه السرعة لقوته ونشاطه صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة يجهدون أنفسهم يدركوه عليه الصلاة والسلام لذا قال إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث عليه الصلاة والسلام وأما ضحكه صلى الله عليه وسلم فقد وصف بأنه لم يكن يستغرق في الضحك وإنما كان ضحكه تبصنا هذا دليل على رجاحة عقله وكماله صلى الله عليه وسلم فالإنسان الذي يكفر من الضحك ويكثر من القهقه هذا إنسان رعيف العقل والذي يكثر من التأمل ويكثر من الجد ويضحك تبصر وجده يغلب هزله هذا شخص عاقل من يصنعه عقل الخلق على وجه الأرض ما فيه شخص أعقل من نبينا صلى الله عليه وسلم إذن كان ضحيقه صلى الله عليه وسلم تبسل يدعني يقال بأنه كان يجيس مع أصحابه فيذكرون الأمر من, من أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسل الصحاب يضحكون نبي صلى الله عليه وسلم يكتفي بالتبسل عليه الصلاة والسلم وأما فصاحته وبلاغته وقوة بيانه فهو أفصرح العرب نبي صلى الله العرب لا أحد من العرب يجاليه في فصحه وهو أبلغه ومن أراد معرفة ذلك فليرجع إلى الكتب التي اعتنت ببيان شمائل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته في الفصاحة والبيان ولهذا يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال انا أفصح العرب لما فيه شخص يفصح بالكلام ولا يتلعثم ولا يقف ولا يجيء بكلمة سمجة في غير محلها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما أكله صلى الله عليه وسلم فقال علماء إنه كان يأكل مستوفزا فكان لا يتمكن من, من القعود حين أكله بل كان ينهى عن ذلك وهذه الآفة التي نقع فيها الآن فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الأكل متكئا ربما يظن الناس ان الاتكاء هو الاضطجاع على جنب اليسار أو اليمن هذا غلط فالاتكاء يشمل الاضطجاع ويشمل أيضا تمكين المقعدة فالإنسان الذي يجلس على كرسين ويأكل هذا يشمله النهي بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل مستوفزا يعني شبه المقع كانوا مقع ويأكل بثلاثة أصابع ويسرع في الأكل لا يتمكن ويستريح ويأخذ الوقت الكافي ليلتهم الطعام بل كان صلى الله عليه وسلم يكتفي باليسير من الطعام فما كانت همته مصروفة إلى الأكل والشراف بل كان ينهى عن التمكن من القعود لأجل الأكل وذلش كان كثيرا من المسلمين قد وقعوا في نهيه صلى الله عليه وسلم فتمكنوا من القعود وأكلوا براحة وربما إنسان يجلس على الطاولة على المائدة فيستغرق وقتا طويلا في الأكل والشراب وهذا كله مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان إذا عرف الطب يعني العلماء الأطباء حين يتحدثون عن أكثر من الأكل يعرف قدر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاتكاء حين الاكل وعن الاكسار من الطعام لأن الاكسار من الطعام فيه مضرة عظيمه على البدن كلما اقل يعني كلما قلل الانسان من الأكل والشراب كلما كان ذلك احفظ للصحه والصحه يعني الله سبحانه وتعالى جمع الطب كله في شطر آية فقال الله سبحانه وتعالى يا بني آدم أقولوا زينتكم عند كل جديد وكنوا واشرشوا ولا تسرفوا إنه لا يحبوا مسجد كل واشرب لتحفظ بدنك وتتمكن وتتقوى على عبادة الله عز وجل ولا تسرف لا تكثر لا تأكل شيئا زائدا على حاجة إذن هذا هو الذي كان هديه صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل شيئا زائدا عن حاجته عليه الصلاة والسلام فكان يأكل بثلاثة أصاب وذكر الإمام موقين رحمه الله أن الأكل بأصبع واحد هي صفة المتكبرين المتكبر يأخذ الأكل بأصبع واحد قالوا الأكل بملء الكف قال هذا صفة الجشع جشع الذي يريد أن ينهي الطعام قبل غيره وهذا يعني يروى عن أحد الموصفين بالجشع أنه قال لصاحب الله قالوا لا, لا تتكلم عند الطعام إلا أن تقول نعم فإنها مضغى هذا يذكر عن بعض الأشخاص الذين يهتمون كثيرا بالأكل قالوا ما تكلمش في المر... عند, الأكل. عند الطعام قالوا إلا أن تقول نعم إذا كان شخص حدث قال نعم قال لأنها مضغى حتى لا تضيع عنك هذه المضغى إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الإكرار من الطعام وكان ينهى عن الأكل مضطجعا أما بالنسبة لضجاعه ونومه عليه الصلاة والسلام فكان لا ينام إلا متوضع يعني على طهاره وكان يضطجع على جنبه الأيمن عليه الصلاة والسلام والضجاع للجنب الأيمن يكون مريحا للجسد خلاف الضجاع للجنب الأيصر او على الظهر او على البطن قد ورد النهي عن النوم على البطن فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مضطجعا على بطنه فقال إنها دجعة أهل النار إذن النبي صلى الله عليه كان يضطجع على يمينه وكان يذكر الله سبحانه وتعالى حين نومه كما ومعروف في الأحاديث الصحيح في مظامه وكان صلى الله عليه وسلم محب التيامل يبدأ باليمين في تنعطله في دوسه النعل وفي سواكه وفي غوائه وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم وكان من سنته أنه يكثر من استعمال السراك وكان يقول السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وجاء في الحديث أنه قال أمرت أن أتسوك أن أستعني السواك أو أمرت بالسواك حتى خشيت أن أدرد يعني حتى خشيت أن تسقط أسناني من كثرة استعمال السواك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يناجي ربه تبارك وتعالى فيحب أن يكون على طهارة ونظافة تامة يعني حتى لا يكون في فمه رائحة كرهة ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يجتنب الأطعمة الكرهة مثل البصل والثوم والكرات فكان صلى الله عليه وسلم ينهى أمته عن أكلها إذا ما جاءوا للمسجد يعني من أراد أكلها فليمتها طبخا أو من أكلها فلا يقرب من المصل لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بن أذب النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أكل الثوم والبصل والقراث وإن لم يحرمها يعني هي حلال لست الحرام ولكن كان يكرهها لأنها تترك أثرا في الفم يعني تترك رائحة كريهة فكان صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الروائح الكريهة فهو أطيب الناس وأنظفهم وأطهرهم وأقربهم من الله تباك وتعالى إذن هذا ما يتعلق هذا يسير من كثير فيما تعلق بوصف نبي صلى الله عليه وسلم وقد جمع الشيخ العلامة قاضي عياذ رحمه الله في كتابه الشفا بتعريف الحقوق المصطفى أوصاف النبي صلى الله التي وردت في أحاديث كثيرة متنوعة في كتابه الشفا فقال يعني نقرأ العبارة فقط نختم بهذا الكلام قال أما الصورة وتناسب أعضائه في جنسها فقد جاءت الآثار الصحيحة ومشهورة الكثيرة بذلك الحديث علي وأنس بن مالك وأبي هريرة وذكر جمًا كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم من أنه صلى الله عليه وسلم كان أزهر اللون أدعج أنجل أشكل أهذب الأشفار أبلج أزج أقنى أفلج مدور الوجه واسع الجبين كث اللحية تملأ صدره سواء البطن والسدر عظيم المنكبين ضخم العظام عبل العمدين والذراعين والأسافر رحب الكفين والقدمين سابل الأطراف انور المتجرد عن المكان الذي ينزع عنده الثياب يكون أبيض شديد البيار دقيق المصر به ربعة القد يعني مترسطا معتدلا في في طوله ليس بالطويل البائن ولا القصير المتردد ومع ذلك لم يكن ماشيه أحد منسب إلى الطول إلا طاوله إلا ظهر أطول منه رجل الشعر إذا افتر ضاحكا افتر عن مثل سنة البرق وعن مثل حب الغمام إذا تكلم رؤيك النور يخرج من ثناياه أحسن الناس عنقا ليس بمطهم ولا مكلثا متماسك البدم ضرب اللحم مطهم هو الممتلئ الجسم سمين جدا ما كان سمينا ولا كان هزيلا ولا كان هزيلا والمكلثا هو شديد تدوير الوجه يعني الذي وجهه كالكرة فوجهه بصعص ما كان شديد التدوير بل كان فيه سهولة وهو أحلى عند العرب يعني العرب تصف يعني تمدح الشخص إذا كان وجهه مدورا لم يكن تدويره تاما يعني فيه تدوير وفيه نوع من الاستيطانة السهولة فهذا كان من وصفه صلى الله عليه وسلم إذن هذا ما يتعلق بصعص بعض صفاته الخلقية عليه الصلاة والسلام وإذا تيسر الحال بأن الله عز وجل تحدث في, في يوم الغد عن صفاته الخلقية التي اشتهر بها كشجاعته ورحمته وحيائه ومسلع شراخه وقربه من الناس واختياره الأيسر ما لم يكن إثما وكرمه وتواضعه ومزاحه لعى أصحابه رضي الله عنهم وزهده صلى الله عليه وسلم وعبادته ووفائه وعدله وأمانته وعفته ووقاره وغير ذلك من ما ذكر من وصفه الكريم وأخلاقه الطيبة التي تميز بها صلى الله عليه وسلم أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا مما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما إذا كان فيه جوائز غذن إذا كان فيه جوائز نرجو أن تكون هناك جوائز محفزات حتى يكون فيه استيعاب للدرس وفهم للكلام إذا كان فيه أسئلة نرجو أن تكون مكتوبة في الأوراق ونجيب عنها غدا إن شاء الله تبارك وتعالى إذا ما فيه أسئلة لأن نصالف سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا